بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في نجاح بلا حدود. بدنا نتكلم على النجاح عشر النجاح. نتكلم على الأول مفتاح اللي هو التوافع وين الدوافع بتنقسم لكذا قسم. يعني في الدوافع للبقاء، دوافع الخارجية اللي من العالم الخارجي، ودوافع الداخلي اللي تيجي منك أنت شخصيا. تركيزك على هدفك. تنفسك، تحركات جسمك، تعبرات وجهك، التأكيدات الإيجابية. وحاسيسك المرتبطة مع التأكيدات وبعدين الرابط الزهني وبعدين الدوافع بتدي طاقة والطاقة لها اخسام عندك الطاقة الروحنية عندك الطاقة الزينية والطاقة البسمانية والطاقة الحسية والشعورية فالدوافع بتدي طاقة اللي كنين لوحدوهم كويس جيدة انك مجتفى محتاج المهارة محتاج تعرف كتب تعمليه والمهارة يكلم انه لازم كتير على قد اشتديها كل يوم وبعدين بتسمع عشرطة والمعي اعرف في اوقات كتير رايحة فيها اسمع الشرقة سمعية خصم في السيارة كمان اللي هي فيها حوالي الف ساعة ضايعين في السيارة في السنة اتفرج على الشرطة الدجولات اخرج بنفسك روح الامسوات والمحاضرات ومليان مبلوء الشرط اوسط حاجة ما شاء الله رائعة ممكن تسمع حاجة واحدة بس تخلي حياتك تبغير منها وتبانيون درجة وبعدين من المهارة مش مش في الفعل لوحدها لان لما تكون عندك دفاع وعندك طاقه وعندك مهاره لازم تحطهم في فعل عشان كده الفعل مهم جدا وكمان الفعل هو الفشل بين النجاح والفشل ان الشخص فعلا النجاح بيحطها في الفعل الشخص بيتكلم يبقى عارف هو عايز لكن عارف عايز ايه وعارف يعملها ازاي عارف يعملها انت لكن بيكلم بس ده في منه كتير أهم حاجة النجاح إن انك تحطها فعلا في الفعل واللي بيوقف الناس من الفعل هو الخوف بتساءل نفس سؤالين مهمين جدا أي أسوأ حاجة ممكن تحصلين هي احسن حاجه ممكن تحصل ففي الحالة دي بتحطها في الثعل وبتتعدل على الخوف لما تيجي تحطها في الثعل لازم تتوقع التوقع إيجابي لازم تتوقع إنك هتنجح وبتتوقع بتوقع خير من الله سبحانه وتعالى تتوقع الخير من نفسك تتوقع الخير من الناس تتوقع الخير من أهلك من زوجتك من زوجك من, زوجت، من أولادك تمشي في الدنيا تسلح كل يوم سبحانه أنا اليوم متوقع حاجة كويسة تحصلني متوقع حاجة ممتازة تحصلني توقع الخير من قانون التوقع بإنجازك إليك من نفس النوع فلما تفكر في حاجة سلبية هتنجز إليك من نفس النوع لما تفكر في حاجة إيجابية هتنجز إليك من نفس النوع وهاستتوقع يوصلك بعد كده لان لازم يكون ملتزم بانت بتعمله لان ممكن يكون عندك هذا فائع وفي نفس الوقت يكون عندك يكون عندك طاقة ممتازة وعندك مهارة جميلة جدا وبتحطها في الفعل متوقع النجاح ولكن مش ملتزم لها تعملها مرة ومرة يعرف معظم الناس اللي هو يحاول ينزل وزنه وبعدين بعد فترة جمود كده فده مش التزام ملتزم الالتزام ده بيجي من القرار القرار لما تقول انا قررت فعلا ان انا نزل وزني مهما حصل برده هوصلها مش كده بس هتبقى صحتي ممتازة مش بس نزل وزني واعمل حاجات سلبية ان انا بطل ااكل الحاجات اللي بحبها وافتنش اضع العب رياضه كتير لا انا متعود على دي ولا متعود على دي احط نفسي في دوره من السلبيات لا انا عايز صحتي تكون كويسة مش كده بس عايز اوصل للهدف اللي انا ف اساسا قررت ان اوصل له فكملنا على الالتزام والالتزام بعد كده ملتزم الالتزام لكن لازم تكون مرن لكن ممكن اكون ملتزم بحاجه واخدين نتائج سلبيه وملتزم برده بيها وبتدينا نتائج سلبيه زي ما على الصينيين ان بتعمل نفس الشين متوقع نتائج مختلفة ده قانون الجمل عشان يكون عندك نتائج مختلفة لازم يكون عندك فعل مختلف. فما رأوا لنا فكر حط أكتر حط من مشطة. المرونة نفسها لما توصل المرونة اللي تب تعرف مرونة استراتيجية إن بتقرر انت تعزيم. لما تيجي تخطط له وتحطه في الفعل وبعدين تقيم وبعدين وترجع وثلاثيني تحطه في الفعل. فالتقييم والتعديل تخطيط تقييم تعديل تحط ثمانية في الفعل. ده هو المرونة بطريقة استراتيجية. وحنا وصلنا لغاية هذا الحد بوأسها ممكن جدا يكون عندي كل ده يكون عندي دوافع يكون عندي طاقة وعندي مهارة حطتها في الفياد توقعت النجاح وملتزم جدا بيها وممارن جدا يا ترى دفع طبعا ممكن منتاز لغاية كده هذه الحاجات أكثر من كده كمان المسكحة لبعضه الصبر الصبر لازم توصل لمرحلة من الصبر ان انت تقدر لان عارف شوف الصبر جانبا كان هنا جاب عدين بعد كل الحاجات دي كلها ناس تقول لك انا لازم يعني عارف في حاجات كويستة بتحصل للي يجبره حطور تلوية وتتوزبر انت لا حتى تقول عارف انت عايزيه ولا حطوتها في الفعل ولا تعد ربنا سبحانه تعالى عايزك تجتهد عايزك تعمل وكل اعماله فسير الله عاملكم ورسوله والمؤمنين لازم تعمل لازم تحطها في الفعل الاول وبعدين سعيتها ربنا سبحانه تعالى لك في الفعل ده لكن تقعد تشتفي بس تقول سيف الناس كلهم احسن مني او الناس كلهم عندهم حظ وتقولوا النجح مجرد حظ لا مش حاجة اسمع خد بالك من حاجات الحظ دي الناجح بيقوم بدري ويصح عارف يقوم بدري وبعدين يشتغل باستمرار ويزي اكروي رويسي يفروي روح وبعدين لويق ايواف اكتر من مرة هو دات كنه ما هيقول عليه تعرفين في مثلا بدل ما اقولك لو وقعت اربع مرات وقعت خمسه وقعت خمسه وقعت لو وقعت سته وقعت سبعه مالك انت لو متحقق هدفك ده ان الحين بيعمل كده مهما حصل مش ممكن اطلاقا يسيب هدفه عشان كده نوصل لمرحله الصبر انا عملت كل اللي اقدر عليه دلوقتي ده وقت الصبر انتوا عارفين في راجل اللي هو اسمه هند اللي هو ساحب سيارته هناك ده قبل الحرب العالمية الثانية كان هو في الجامعة وبعدين كان عندي هدف محدد ان يوصل يبقى لأرض متميز لأرض مختلف فجت له من شركة تيوكا ان عمل لهم موتور اسمه بستيل موتور موتور بستيل يعني حاجة مختلفة عاد يدري فيها سنتين وبعد السنتين دول رحمة عندهم مشروع اترفض من شركة تيوكا لأن المشروع ما كان يسير قدرات تيوكا طالما ياسب مظهرها ولا جاوتها من المدرسة او لا تجاوتها من الجامعة. أعد ثلاث سنين كان عدسه عد سنتين الأول وثلاث سنين بعد كده خمس سنين وبعد الخمس سنين شغل عميق اتقبل من تيوكا ولكن اتلافها من الحكومة اليابانية. أعد ثلاث سنين تاني عشان يقنعوا الحكومة اليابانية دواليك دخلين على على ثمان سنين وبعد ما اقنعوهم قاعد يشتغل عليها خلت حوالي عشر سنين حكاية دي. كان عندهم فلوس عشان يقدروا يستثمروا في المشروع اخذ منهم 4 سنين كمان لغايه ما استثمروا في المشروع وبدأوا يبنوا المكان دخل عشان يبنوا اخذ منهم 30 كمان دخلين في 17 20 سنة بعد السبعتاشر 17 دول بعد ما تلع المشروع وخلال الحرب العالمية الثانيه اتضرب مشروعه المؤسسة بتاعته المصنع بتاعه اتضرب ثلاث مرات وفقد كل شيء خد منهم 3 سنين عشان يقدروا يبنوا نفسهم تاني وهاولوا جديد وبعد ما بقى نانوس تفتكروا حصل بعد ما باعوا ثاني المؤسسه الاول بديه ده مصنع اول ده حصل زلزال بس في مصنعه يعني لو واحد تاني يولك ايه ده واميوش علمه فتبصد لي يا راجل ده ده ده انا ملحوص علاني اللي بيحصل لي ده لكن هون ده عمل ازاي راح وقد الموتورات الصغيرة وعملها راح شبكها وبدأ يوصلها بالبسكليتات اللي هي بالعدلة فطبعا كان ماشي بسكليتات عدلة فطبعا الجنان اللي جنبه قالوا له ممكن تعملي ده واحدة زيها وجار التاني وجار التاني كان عنده خلال اسبوع تمانية عارف طلب طلبات لكن في حوالي 2000 شركة مشهات سيارات فبعتلهم المشروع بتاعه فجاله 10% في يعني حوالي 200 قال لك احنا مستعدين نستثمر في هذا المشروع ان احنا نعمل لك المشروع اسمه موتور سايكل وطبعا في الاول كان شكله وحش جدا وكان كبير وكان بيصوت عالي قعد يظبط فيه ويوقف فيه لغايه ما طلع الموتور سايكل للحياة وبسبب هذا المشروع جات له جات له رساله شكر من امبراطور اليابان لانه كان من احسن الاختراعات اللي عملت في هذا العصر. تخيل كل ده بسبب ايه الراجل ده عارف معنى الصبر وده راجل من خارج عارف معنى الصبر الصبر بالنسباله كان انني مش مجرد ان انا عملت حاجة وخلاص انا تعبت فيها مش هسابها اطلاقا لغاية ما النار ده شركاته في العالم كله اصبح فيها اكتر من عادفة ده النار ده بيستعالوا فيها واصبح تاني شركة امتاز سيارات هوندا كمان في اليابين وبعدين فاميكا متشري جدا في العالم كله متشري جدا لان الراجل ده عارف قوة تعرف لما تقول ان الله تعلم مع الصابرين ان الله مع الصابرين إن الله يحب الصابرين وبشر الصابرين تعرف كل ذا كلام كويس جدا جدا الصفر بس محتاجه للسرور ان انت كامل بتقدر عليه تحط كل حاجة في الثال وبعدين استنى هادوست لي الله سبحانه وتعالى باستمراري وبركي لما اتتهدت نبس على ستين هاجر هادو انا هادوست لي حصري عادت تجربة الصفر مرة كم مرة سبع مرات تذكر الله سبحانه وتعالى مش قادر ده أنا من اول مرة طبعا قادر على كل شيء كان لازم تقطع كان عندها طاقة طبعا كان عندها طاقة طبعا ابنها معها هتعمل ايه كان عندها كنا على عن دراسة كنا على الطاقة كنا على المهارة كانت يتعود تدور على الأكل عاوز تدور على ما يعوزه تعمل اي حاجة لما كلهم كانوا موجودين عندها وبعدين لما ثبت تلوست يقين الصبر ديدي وتحس فعلا بحلاوته لأن لما تجيلك النتيجة هذه قوة الصبر اللي أنا بقول عليه معنى الصبر اللي أنا بقول عليه فيا ترى أنت عندك صبر إيه الصبر بمصدق فكرت في الصبر كويس؟ يا ترى انت فعلا صبور وانت ببعلا تقول انا مضايش تسبر لأن الصبر فعلا مفتاح الفرج بس في الاول الشرور اعزك تفكر هدي دواسي حولك على رسالة معينة او خطة معينة اول حاجة اكتب هدفك وبعدين اكتب ان السبب اللي انت عايزه وبعدين يبدأ حطه في الفعل شوية شوية وبعدين قيم وعدل وحطه طاقه في الفعل خليك ملتزم بيه هنا الصبر وتعلم الصبر اتعلم ازاي تقدر تحط هذا الصبر اتعلم من الناس بعرف زي اسبر فكر زيهم اتحرك زيهم اتنفس زيهم لما توصل لمرحله تاخد هذه القوة لقوة الصبر انها تشتغل معاك ومن اول النهاردة افتكر باستمرار ان كل ما كان في مش ممكن تشتغل اطلاقا مع بعض من غير ما يكون عندك قوة الصبر فمن اول النهاردة خلي الصبر بقى من حياتك وافتكر باستمرار ايش كل لحظه لكن منها اخر لحظة حياتك عزب الإمام بالله سبحانه وتعالى بحبك لله سبحانه وتعالى عزب تطبع بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وعز بالكفاح عز بالفعل وعز بالصبر وقدر إيمة الحياة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته